Book two Kahdeksankymmentä kolme Thalathatun wasamanun Menneisyysmuoto kolme Elmadi El thalatha Puhua puhelimessa يتصل تلفونياً. يتصل تلفونياً. مين أولاً لقد اتصلت تلفونياً للتو. لقد اتصلت تلفونياً. مين أولاً بوه لقد اتصلت تلفونياً طيلة الوقت. لقد اتصلت. <تصفحك> تليفونياً طيلة الوقت كسو يسأل يسأل منا olen kysynyt لقد سألت للتو لقد سألت منا olen aina kysynyt لقد سألت دائماً, لقد سألت دائماً. كرطو <تصفيق> يحكي يروي يحكي منا olen كرطنut لقد حكيت للتو لقد حكيت منا olen كرطنut كوكو تارنا لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكاية Yeta allam, judaker. Ya olen oppinut. Lakad vekar tuli tau. Lakad the Minä olen oppinut koko illan. Lakad the kartu tawal masa. Lakad the kartu työskennellä Jesteril Ystäväll. Mina olen työskennellyt istuille. Lähdin istuille. Mina työskennellyt koko päivän. Lähdin istuille. Lähdin istuille. يأكل. يأكل. مينا ولنسونت. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. مينا ولنسونت كوكروان. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.